نص نص الشيطان -その <people> uh, understand... الحكيم Mhm, موسیقی وَقَثَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ عَلَى الْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنسَانُ يومئذ أَيْنَ المفر كلا لا كلا لا وزر بل يريد الجيد تانه يغضر عظام One no, no i الله بل تحبون الراجل سواتل <تصفيق> وطلعون <تصفيق> الأخيرة <تصفيق> او oh, no. من قل صراق وظن أن من قل الساق come up but مسلم الله رقص یا الله كلكم فاجعل من زوجتي مكر والأنفاق أليس, أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أي يا الموت ايها الذين آمنوا تحاهمهم دعوا ألم يكن قفا ألم <تصفيق> يَكُونُ كُفًى أَلَمْ يَكُونُوا كُفًى مِّمَّا دَيَّنَا أَيَا تَصورنا فَجَاءَ عَلَى مَنْ بُذِ كأنك لا يسمعون فيها الله درست الآن يا ما علينا ربي السماء الارض ما لو قاموا لا من لا, لا, لا, عليك لا, لا, عليك لا يملكون من که لَا تَغْرُرَنَّ مَن قَالَ سَمِعْتُ Yeah, that's your whole إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة الجاي ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية اللهم اغفر لي No! Yeah. النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الله جميعا من مشرق الأرض إلى مغاربها. أينما حلوا حلت أرواحه وكل ملك في السماء وكل ولي في الأرض وإلى أموات المسلمين كافة عامة وإلى روح أبيك وإلى روح أبي الذي كانت هذه التلاوة بسببه يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بالقرآن اللهم ارفعه بالقرآن اللهم مرفعه بالقرآن اللهم أسكنوا بالقرآن الظلل وألبسه بالقرآن الحلل وجعل فيه ميزانه ما تلا من آياتي يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل قبره نوراً عن يمينه نورا عن شماله نورا من زوته نورا من تحته نورا من من موته نورا من تحته نورا من امامه نورا من خلفه نورا من حوله نورا وجعل في النور من نورك يا نور السماوات والأرض اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له ما سيئ من الصور خصايا كما يأخذ الثوب الأبيض من الذنّة اللهم ما بعد بينه وبين الخلاء كما بعدت بين المشرق والظّهر اللهم إنا جنّك شفا. عن شفع في القران اللهم اشفع فيي بالقران والصلاه والصيام اللهم اشفع فيي والصلاه والقيام والقرآن وشفع فيه نبي لا ظنن الله تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم ما كان راضيا عن كف الطعام يا رب اللهم كان راضياً عنك فرد عنه يا ريال اللهم إنه عنك كريم اللهم اجعل القرآن في الميزان حسناته وارفع اللهم بفضل القرآن درجاتي اللهم اجعله من, من يقرؤون فيرتقون وإلى في الهل توصي صنورون اللهم اجعلوا مع النبيين عصر الثيقين عصر يا كريم اللهم اشتروا في التوسل اعلى من الجنة اللهم ما في السوت الأعلى من الجنة الله ذنب عوضه ما حرم منه في الدنيا في السوت الأعلى من الجنة الله ذنب عوض عنه ما حرم منه في الحياة الدنيا في السوت الأعلى من الجنة اللهم جعل كل آية له في إيزانه اللهم ثبته على القرار وتبقي إيزانه وارفع درجاته اللهم أعطيه نتابه بيمينه اللهم إنه نزل بك وأنت خير من دون يوره فأقرب يا كريم اللهم إنك غني عن عذابك فلا تعذبك اللهم أدشبك والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعفد وإياك نستعين ادِينَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين. بسم الله ونيابة عن عائلتي أشكر كل من تقدم لنا بالأمذاء ولا أراكن الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم. ما في الحياة خموت نبني البيوت وحلما ستنهار تلك البيوت تموت كل الضرايا سبحان من لا يموت تأمل في الوجود بعيد فكر طرى الدنيا الدليئة كالخيال وترى كل ما فيها سيحنى ويهكى وجه ربك ذو الجلاب ليلة قرآنية دورانية محمدية ملائكية من عند رب العالمين اخوة الايمان والإسلام. لقد كرمنا الوالد الكريم الراحل بعد ان كرمه رب العالمين انتقل الى جوار ارحم الراحمين واركم الحاكمين رحمة الله علي والدنا الغالي ام الحج محمد نعمان عميد عائلات مواهد الجميع في هذا اللقاء الطيب المبارك اتقدم بخالص العزاء نيادة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الى مولانا الشيخ صارى النعماني في لقاء عشنا معكم فيه بالامس واليوم فقرمنا فيه الكريم الراحل. اشكر الهندسة الصوفية التي صاحبتنا في هذا اللقاء الكرآني اشكر المهندس محمد الشروجي والمهندس احمد ابو السلح المقيمة لمحافظة الدقاهلية كما انني اشكر ايضا المتر عصام صراح صاحب الخدمات الفندقية المتميزة المقيم بالسندلوين لمحافظة الدقاهلية اشكر ايضا صاحب مخازن الفراشة الكبرى اولاد الحج محمد حسين كامل المقيم بن كما انني اشكر ايضا الذي الفقط هذه الليلة الكرآنية عبر المنتديات حصريا الأستاذ محمد برجي المقيم بالقنافر وأيضا الذي قام بتسجيل الصوتيات الحج غازي هذا لقاء الطيب المبارك الذي عشناه مع حضراتكم أتقدم أيضا باسم الحبيب إلى قلبي الأستاذ محمود مغروق الذي يتقدم بخلص العذاب إلى مولان الشفطة وإلى أسرة الكريم الراحم إخوة الإيمان والإسلام دائما يجمعنا كتاب الله وكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل المولى العلي القدير أن يرحمنا جميعا يا رب العالمين إذا ما سرنا إلى ما صار إليه الراحل الكريم الآن استودع الله دينكم وخواتيم عمالكم تقبلوا خالص عزائي محدثكم في هذا اللقاء القرآني طيب المبارك مجد عبد المنعم حسنين معد برامج بإذاعة القرآن الكريم وبالقنوات الفضائية والمقيم بمحافظة الشرقية الآن لا أمتلك إلا أن أقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته